استوى على العرش ما لكم دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة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 ونسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا آئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد فلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكتوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وتمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون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 وَمَنْ أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ ربه ثم أَعْرَبَ عنها إنا من المجرمين منتقمون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 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبَلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَتَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَثْمَعُونَ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجوذ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين